أنا يفنسل بقى مش ممسعة أنازومي خلاله أصمع ليش أي بأي شابتر جديد في الدنيا بين ايه بعدين يأخذ ايه جروس, جروس أنازومي أو وينيوز أنازومي عمذكره ممكن يجع في السنة يتبعك بلا جروس أنازومي يقول لك ايه لي هو هو جروس. اسمه سيرجيكال الموضوع من بساطة. ده اللي أنت بتاعنا جماعة الرموش وهي ده العين ده لاب سيكسر بالقمر لابر لابر ده لاب سؤال لو لك من بره كده هتلاقي ايه اول ليه عندك كده طب من جوه جوه في من برين مشهور اسمه ايه ده طيب حتى أقول لك ده هو ميوكو كوتينيات فول يعني إيه؟ من جوه وميوكس ومن بره كده يبقى انا كم واحد فوق واحد يعطيبه هما اثنين تو موبا طب الابر ليد واللوور ليد دول اللي من جوه ميوكا بره في السؤال ده؟ فين؟ في دي في دي دي اسمها الميديال جانتا ودي اسمها لاتيرال جانتا يبقى ذي ميت ذا يبقى عندي تو لو هنا النوع كده. يبقى ده مين؟ وده مين؟ لاترال كانديدت هسا على رجبه الميديال كانديدت لو انجل ايه راوند والليترال كانديدت لو انجل ايه اكيوت يبقى ذا ميديال كانديدت has راوند الانجل طب ذا ليترال كانديدت هاز ان اكيوت انجل طب يا ترى لما نخش على النقطه الثانيه اللي اسمها البوزيشن الامر ايدد Normal بوزيشن ايه واللوور ايدد Normal بوزيشن ايه ده هو عايش فوق هنا كل ده كده بتتسأل في الحته دي لو انا كده بص كده قلت العيان بص قدامك طيب انا هتلاقي أقبار الـ Upper Lid ايه والـ ايه بص على رسمة جدي هتلاقي الـ Upper Eye Lid مغطي جزء قرار مية وما مغطي الـ Upper One Six of the او من الكورنيا. يبقى نورمالي. آي نورمالي. لو الحكاية دي فارش. يعني لو مغطي لي وصل لحاك الـ Upper One دي يبقى, اسمه يبقى لازم أكون عارف النورمال of the Upper طب النورمال بوزيشن اوف ذا لوور ليج هل لوور ليج بقى ضغط حاجه ميكانيكيه جه على اليمين وهو واقف عند الليف يبقى لوور ليج شوت ات ذا ليفل اوف ذا ليف وهو واقف الكلام ده كله غلط ليه لو انا ما قلتش ان العيان في البرايمري بوزيشن لو العيان باصص قدامه لا العيان باصص فوق او تحت الكلام ده كله هيتغير يبقى صحيح القبر اي ليج مش بيغطي الاوبر وان سكس وصحيح اللور ليج <تصفيق> رياض لحد اللمضه لازم تقول لا لازم تقول ان ذا برايمري ايه لو مش مكتوب عندك اكتبوها اكتب لازم تقول إيه ان ذا يعني ايه برايمري بوزيشن بقى يعني بقى؟ <تصفيق> يعني, يعني قدامه خلاص طيب الحته اللي فاتحه <تصفيق> اللي اسمها على بين نيد قول له انت دي اللي احنا ما هي بدل هو اللي اللي شكله اللي ده بص هنا كده وقول لي شكله بيضاوي ولا مغزلي <تصفيق> مغزلي اللفت ده ايه في الاطفال بس بتبقى تلاقي بنط كده وتلاقيه راوند في الاطفال البندوره الفيشر بيبقى راوند عشان كده دايما الأطفال عينهم شكلها ليه الولد بتبقى عينيه مدوره كده كل ما تكبر كل ما ايه انا شكلها وحش شويه <تصفيق> خلاص يبقى عينهم شكلها عشان الليبسيكل طب هسألك سؤال يا طبق الفتحة هنا قد هنا لأي الكلام ده مختلف شوي. لو كده النود بص على الناس ما انت قولي زبالديبرالفشر is more wide range ميديا ليه و الألاتراني زبالديبرالفشر is more wide range range بس اوسع فيك يعني. ولا يفرق معاك جدا هسألك سؤال لو العام ده طول النهار في الشركة. which part of his eye is more exposed to light? أكتر حتى ولا وليه اللاترال الميديا بشان حتة دي مفتوحة حتة دي إيه لحسن ما إيه ديئة عشان كده معظم أمراض بكون تيجي ميديا ليه من إيه من لاترالي يبقى الزالبندها في جهة مور وايد ميديا ليه طب دي دي فريم عافقين ندود كده مور وايد ميديا ليه سواء ذا او ذا ذا أقولك ما هو صار على رأيك من جاكا يجي يا محمد مش فارقة. تحصل ميديا لي ولا خلاص كده طب لو جينا نقيس بقى يعني كده لو أحس المسافة من الميديا بالدور من الميجا الكمثايل لا دي كم ملي 30 ملي لو أحس المسافة من السينتر أوفر ذا أرب لالسينتر أوفر ذا ملي ثلاثين بيرتك اللي يكمل لي عشرة مللي اي سؤال في البلدفرالفشر؟ اهم كلمة اهم كلمة البلدفرالفشر اوتع على ناحية الميديا كامنا يفرق معاه طول المنهج او طول الليد فلص؟ طيب عايتين ده تبقى الحتة اللي فيها الرموش حتة اللي فيها الرموش اخناها ايه؟ ده ليد مارجن يا تبقى الليد مارجن ده عامل الليل لو ده القبر ليد كده ولا الرموش هي كد بالك من الليد بتاعنا ده جزء فيه غزء هنا مش ماسك فيه حاجة غزء اللي مش ماسك فيه حاجة دهو هو الليد مارجن يبقى الحتة دهيك ده دهو بص بص الحتة دهيك دهو هي الليد مارجن What is the مارجن؟ I touch margin the of the lid or the free It's the free margin of the lead. لو جينا نشوف الحتة ديها نلاقي تخناها الحتة دهي اثنين لثلاثة ميلي طيب دي نحن <تصفيق> من قدام تبان ازاي؟ انا عانا هو ده الليد مارجن بتاع القبر ليد وده الليد مارجن بتاع صار اوفرليتش او الليت مارجن ده لطل. شايف؟ من اثنين ل 3 طب هل الليت مارجن جزء واحد زي ما انا راسم كده كله كونتينوس مع بعض كده لا بنلاقي هنا كده يا وهنا ده اسمه اهو وهنا كده izmu lacrymal babili. Dwajcie zaległością to large bars i small bars. jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest Zatalet margin jest divided by me, by the lacrymal barwy, into large utylacz barwy i small lacrimal barwy. Daj, karas, a dj, zleci, zleci, zleci, يبقى الـ opening اللي اسمها لاكرمل موجود على اليليشن اللي اسم اسمه لاكرمل بابلي واللاكرمل بابلي الليت مارج لجزء صغير وجزء كبير جزء كبير عليه رموش اسمه سيري بارت جزء صغير مفيش عليه رموش لكن يليت لللاكرمل سيرفر ده بنسميه لاكرمل بارت لما نيجي نمرت الاكل والبارت هقولك ان عليه رموش ولا معليهوش مش عليه رموش وما فيه ايه دي حاجه ثانيه وبعليم في النهاية بنوصل لفين? ده الأنابيض dio في خ doesnh report الnasر في حي havings ماشى فيه 액 Berry Bird يبقى�zeug السنة بس إيه جوه؟ جوه إيه؟ يبقى هاي هاي؟ في خلاص نو ولكن هي مكتوبه طيب في وقص بقى شاوان اعرف ليه. انا اكد حتة دي كده. حتة دي ده المرفع ده. واكبروا ده. تعا كبروا. اه. اه. انا المرفع. اه حتة من الابرلين. طب قطعا من الابرلين. بيقابلنا ايه بقى؟ بيقابلنا اول بوردر ده اسمه انتيو بوردر. الوقات البوردر ده ايه اسمه ايه؟ بوردر. الانتيو بوردر هو اللي عليمين يا جماعة. هو اللي عليه الرموش يبقى هندرسها بوردر يا في جود سكشن هي هذا وهذا و بوردر واللي ورا دوت البوستيرور بوردر بص على الرسمه كده وقول لي ده بوردر ده راوند شارج. راوند خد بالك أنا راسم, أنا راسم الرموش كده غلط بتصف واحد لا صف كده تحتيه وصف كده تحتيه بقى الرموش مش في ثلاثة روز يبقى, بوردر. عشان استعيه استعيه. يبقى الانديو بوردر استعيس عشان الهو تبقى يبقى ايه بس بوردر عامل ازاي يا ولا راوند راوند وات في اثنين او ثلاثة روز طب لو داخلنا شوية بوردر بتلاقي مهم جدا اسمه ايه الخط ده؟ اسمه الـ Gray Line يعني انت عايش لو انا رفتك بك ده هو هتبص كده في عينك تلاقي بلموش بس تلاقي بلموش كده بعد اللموش لو انت بقاق هتلاقي خط ماشي كده اسمه ايه الخط اللي بعد اللموش ده راح تبوت بص عليه اسمه ايه؟ Gray Line طيب السهم ده يشور على مين هم تيو الـ Border حيثة ده هيك ده هم ده السهم ده هم يشور على مين بقى؟ لا خد ماذا المنظر من قدام وده المنظر في هذا المنظر في هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من فتحتي يا من هذا فتحت فين هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا المنظر من هذا والبسطور لاملي المستر المهم الناشف اللي هنا اسمه الايه ترصه تبقى البسطور اللي فيها ترصه ومين ترصه ومين وخرجان ابتدائي بس هذه لو انت في كل العمليات اللي أنا شرحها في الليج لما أقولك انا متاخذ ومثل عقورت ايه ترجع دي في الجري, اللي دي. في الجري يبقى عندي انتيرور لاملي ممكن أنتيول لام اللي فيها حاجات عملية ذا عملية يبقى لما هفتح في الجري لين انا عندي في <تصفيق> العملية يبقى الجري لين الجري بس جوة من جوه. كده دي على الفتحات جنب بعضيها الاوبننجز جنب بعضيها بتعمل خط اسمه الخط ده جري لاين اللي وراده اسمه وايت لاين يبقى اسألك سؤال ما هو الوايت لاين هل الوايت لين ده بجد زي اللي لا ده عبارة عن opening of موبيان جلاند اللي جوه عن الاوبننج of مونوميان جلاند جنب بعضيها يبقى الوايت لين عبارة عن ايه الـ opening of مونوميان جلاند طب ازاي في الكاركشنز ده العيان ده لوند ده شربه وده الرموش وده مين ده جريل لاين. هنا ده التارتس جوه التارتس في جلاني الجلاني بتاعها على اليد مارجن دي فياسمها الايه الوايط لاين طب ليه انا باينة واحدة اوبنينج واحدة شكا سيفشل لكن هو فاكد اوبنينج كان مباعدة بيحفل له اسمه وايط لاين بعد الوايط لايني قابلنا نيش ده مين بقى اذا كان ده بقى ده بورد راوند ولا شارب شارب ومش شارب وبس شارب في العين شارب أند بلايس يفرق معايا هذه الشارب نسيت جدا جدا تفرق في الأبر ليد وتفرق في دلوقتي دي وده ليد الأبر ليد فينا الرموش على أنه بوردر مناش دعوة اللي لازق علينا على طول على على طول ده عني بوردر لدي بوردر لازق يبقى ش عشان لما من الابد من الابد كده يعمل من الابد من الابد من الابد من يبقى الشارب الابد من في من الابد عشان الابد من الابد من الابد من الابد من الابد من زي من الابد من الابد من الابد من الابد من قرانية ولأنه لد بقى ليد. لازم البوردر دا يكون شارج نتيجة الشارج مش يحصل ايما بين اللد دا وبين القرانية هنا بينا بينهم ايه اكيوت انجلي مش بيه دا الانسيو بوردر اللي عليهم مش بناش دعو بي دا الانسيو بوردر اللي هو يا جماعة الانسيو بوردر ده شارج هنا هو بقى ما بين الشرب والتيور جولدر كورنيا في أكيوت انجيل نو الاكيوت انجيل دي بتشتغل زي القناه الشعريه الدموع الحد ما الدموع تروح هنا اهو لحد ومن تخش للايه للكرات يبقى وجود أكيوت أنجل. ما بين الشارب وبستيلر جولدر اوف بين الفورنيا بيساعد ليه بساعد إن الدموع بالخاصيه الشعرية لحد ومن البنك للساك ومن الساك إلى النور. علشان كده الكلام ده بظه ما حتاجه. لو في اي مرض بيعمل فيبروزز في الليت مرض يحصل ايه في هذا الشارب ومستيوبوردر الريجولار؟ معادش شارب همزيبقى اناش عايات دموع محتينش فيها؟ دموع تتحولش هنا وبعدين تقع كده لما الدموع يا جماعة تقع على خد العيال ده مرض هتبقى ناوته قدام اسمه ايه بفرة؟ اكتب كده اكتب نكتب نبي هنا ايه الريجولار؟ ايه الريجولار؟ In the sharp w stosunku do border of the lower szarego w stosunku do szarego to stosunku do irregularity do اه القرنية احلى امتع يبا فينا يا جماعة فينا القناة شعرية فكتبك بالعرض قناة شعرية لو فقدنا القناة شعرية دي نزيلة الريبولاردي هيمتج مرض اسمه ايه لو فقدنا هذه القناة شعرية هيمتج مرض اسمه ايه اسمه ايه كده خلصنا كلام عن ليه مرض عايز يسأل طب نتكلم عن الرموش الرموش تفرق ايه عن شعر الرموش شعر اثنان طب في اي شعرايه يا جماعه الشعرايه بيبقى ليها دي هنا دي مش موجودة في الرموش يبقى الرموش يا جماعه إيه. بس من غير ايه من غير الكترو بيليه عدد الرموش إيه؟ في الاوفر بتختلف على اللور ليد عدد الرموش في الاوفر ليد 150 في اللور ليد بتتحقق طبعا لازم تبدا اول هم 150 تحت جميع 75 العدد عذوك ما يهمنيش العدد يهمني اكثر اكثر يكون يا صلو ما يكونوا بتاع الـ upper lid ازاي والرموز بتاع الـ lower lid ازاي مندرس الـ وموشة طول الـ ليد lid ليد. طالعين كده بصوا and lateral forward, upward طب اللور ولكن ايه المرة دي؟ أند المهم المهم ان الاثنين ايه؟ فورد. اوروا هتجيلك مرض بتلاقي الرموش دايركت كده باكو انت في القرانية، اسمه <تصفيق> ايه المرض ده روبنجليس يبقى مهم قوي ان نعرف ان الاثنين ايه توت الاوبر <تصفيق> ليد او بلوور ليد الاثنين طالعين ايه فورورد طيب دول ابر ليد طالعين فوق دول اللي هما ليد نازلين لتحت لما تقل في العينين، هل الرموش بتخشوا بعضيها هل عمرك لما افتح عينك كده لقيت الرموز اللي فوق نازله اللي تحت كده لا طبعا ده ليه فوق ودي ايه نزلتح. عشان كده ما بيحصلش تداخل بين الرموش عند غرض العين ليه الرموش ما بتخوش في وعضية لما دا دا في عشان بتقول دا دا مش مهمة المهمة ان الاثنين ايه <تصفيق> forward away from me <تصفيق> away from the ما بيحكوش إذا عندنا مرض بنلاقي الرموش directed banish forward directed ايه <تصفيق> backward المرض مهم اسمه rubbing كده ما هو of rubbing glaciers. دراشه ارضه يا ايه؟ اتاكد بس جيت طيب تعالوا بقى انا ياخد كات سكشن في الليل للثلج بقى للثلج الناس اتعادت في الامتحان فهو اللي بتخليش اي حاجة يعني من حافظ المتحام غير المية جنيه اللي انا حافظها ماشيلا يعني اي حاجة غير إن لو انت لقيتك خالص ممكن يعني كده بقى او ليه في بيه. فلو تمعت ذاكرة بقاش لقدر المية جنيه عشان قطر نفسك يعني خلاص لو تراكم ورا بعضه خلاص بيبو بيروح خالص يا وفي حاجة اسوأ من انت بذكره تيجي بعد 23 تحس ان بتكلم كلام وغير انت مش عارف ايه ده ايه ده الرا يصير الرفض ده يضل معاك يضل يتعقد خلاص يعني لأسوأ من ان ما ما تحضرش في في اول سؤال من كم صفحه شافه... او سؤال ام سي نفس السؤال بالضبط. ان شاء الله لما ناخد الشبكيه بتتجاوب من كام طبقه عامشه وثلاثين كام عشره العرقان دي مهمه امس كيو اللت من ست طبقات ستة ليره قوله بنت اول ليره فين ده سكني تحت السكني ايه ده فين الطبقه اللي تحت السكني بس لها ايه سمكوا بعد كده انا انا هسميهم دول كنت سميهم الايه المصل ليا هنقف عند المصل شويه عندي كم نوع من مصل الإنصاب ثالات نا عندي مصل بتشتغل فولانتري وعندي مصل واحدة بتشتغل ايه اين فولانتري؟ الفولانتري مصلت اثنين المصل اللي بتقدم ل morality اصنق ايه؟ قربي طب المصل اللي بتنهم في ال модlet quite these الفوق أبل بناiğاتو اللي بعيتو الاثنين جم tung بالهم وولانتري مصل فيه مصل وحيدة بوش كده و forefrontه هكهو اللي بترفع الليطول ده لبيب، جالب لبيب توفي موت سومنا لكيدا، زي لبيب تفضل. دي صار فالد، دي كثر دي ودي اللي إن مولر عندي والمولر دي ندرس لما نيجي ندرس هندرز الأوربيقولات وبعدين هندرز اللي بيت وبعدين هندرز اللي إن شاء الله دلوقتي مولار ماس. طيب تعال نراجع إسكين وبعدين تابكولين يسلير وبعدين مصر وبعدين ده اللي ناس اللي ناس الماس اللي اسمه تاب ماسكلار لي. وبعد كده بيقابلنا الاستراغشر المهم اللي اسمه تارسون تارسون ده نعم ما في وده الأربعة ايه سب الاثنين دول مع بعض عباره عن فايبرستيشو فبيسميهم اللي اللي بعد كده بيسميهم ايه فايبرس ليه بيؤمن ما تتكون الفايبرستيشو من ثلاثة ولا ايه آخر صبعة آخر صبعة كنت زاك فايزي كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هم كمليات ستة اليوم هجلس كل اليوم ونتكلم عليها أول الاسكين ده يختلف عن الاسكين بتاع اي حسة في الجسم لانه غير يسلم رباع جديد وده شدته تقيق الاسبك كده بيتشد معي ما في التحديوه ولا مش ماسك الاسكين انا شدته بيتشد يبقى لونزي أبراً تود عن دارلاينج سراكش يفرق معاه الحاجة طبعا تتخلص ادمارك هنا تتخلص ادمارك في اي حسة تلاقي اديمة مش لاقيها مكان تروح تجي اديمة تتجمع هنا وهنا زي الافلام تخلص في اي حسة تلاقي اديمة تت يبقى ده اسمه سايفر سايتور اديما كولكشن حته ده مشهور لتجمع الاديمه يعني مثلا واحد مثلا الجلفراوي عنده حسيه من جسمه كله لكن اكتر حته تبص في وشه تلاقي الايه الجلد ده متنفخ ميه والاديمه مليانه ميه ليه بقى ليه لأن السكن ماله لوزلي خلاص كلام عن لا قدر الله لو بتاع ده تحته ايه هنا اللي ده تحته مفيش فات طبقه الطبقه دي في هذه المنطقه مختلفه شويه دي مود اوف ايه دي هنا تحت الجلد ده دي بعد كده طبقه مين يا جماعه الكلام بسرعه يلا طب الايه الموصل اول عايزين برسها. اللي بتقفل اللي اسمها ايه بقى بال اوربيكلار اوكولار اتس دي بيه جزء من الأوريبيكلارس دا. ولاسه. ده له علاقة باليض المباشرة الي حاجة لجولع قليص mediضل السمية بالبيرات يهبقى جزء دى والجزء دى اسمه ايه? الأوريبيكلارس دا الا اجزاء اول جزء اللي له علاقة باليض اسمه بدبرت بارس بتبعه جزء من الأوريبيكلارس بايه دا تبع مين دا? ايه رقم اثنين أوريبيسة بارس رقم ثلاثة بيه جزء من الأ مسك في مين ده؟ مين اللي تحت صباعي؟ لكرمال زاك. له علاقة باللكرمال جلاد. اسمه إيه بقى الجزء الثالث؟ اسمه لكرمال بارت. يبقى الأوربكلانش كم جزء؟ بالبمبر. أوربز. له علاقة هنا هو باللكرمال زاك. اسمه لكرمال بارت. هندرس كل بارت فيهم يوم. البمبر بص على راس. ما أقولي ماسك من فيليبين. اللي جا من سدة. اسمه ميديا ده بالظبط من ده اسمه لا بالجرالكس الماتل ده كان من ميجر بنوره من جابت لا تعمل بالجرالكس بس انا خدها اورجين والانسرش طب الاخشر الماتل ده يعتبر اللي انت ببساطه كده ممكن ترنمس فيها تدرس فيها ها الماتل دي حرام ها ماشي خليكم معايا المهم يا المصل دي ودي مش بتعمل strong closure. بتعمل ايه؟ weak closure of the least. كده خلصنا نفسها واحد اثنين في جزء ان المسل قدم مصلاي. كل دي المسل. الكور دي كلها ركز معايا. في جزء ان المسل قصاد مين؟ قصاد مين؟ ستة. بري ستة في جزء ان المصل قصاد مين؟ تبقى نسميه بريد ترسا ترس في تقول ان المسل هنا هو فين في نسميه رقم ثلاثة نسميه مارجنال بارس او نسميه اوف بارس كام جزء قول بريد. طارد. بريد. سوري بري 6 بريد ضرب والماطل اللي ماشيه ما اللي في اللين مارجن دي مهمة هنحتاجها اسمها ايه مارجنال بارت او اسمها ماطل اوف وات ماطل اوف رايونات طيب خلصناها البجبره ال... البولتج بار ناتب منين برضه من الميديا البجبره اللي عند نير فايفول ناتب من هنا بص بقى هل حل... الماطل دي هتمسك في البجبره البجبره بص كده هتخوط الليثه ده ما بتبدش الماطل تكمل دايره وبعدين ترجع تمسك هنا تاني في نفس المكان The orbital bar to complete a circle around the orbital margin To be insertion again in the same place اللي بعيدة دي يا جماعة لما تيجي تعمل collusion في الليت تعمل ويك؟ تعمل ايه؟ Trump closure of اللي بتسميه بليه فارو؟ خلصنا دي يبقى الorbital bar origin منين insertion فين؟ origin من media الاندنيه باي بود اللي هو النيه ده البود زنزهات الى الكمبيتة سيركل to be ده المسؤول برضه عن وش الكروزر ترونج ترونج من هنبص على الاوربت من فوق يعني نوز وده عليه من فوق ودي ده لا يوجد شيء يقولون لا يوجد شيء يقولون لا يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد البوز يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء يوجد شيء في اللاكيمر ساش وظيفه المطري لما المطره تشد كده يحصل ايه في الست لما الستك اتفتح دات ويل كرييت ا نيجاتيف اوبيريشن انسايد ذا زاك عشان كده الستك الدموع مش فاهم رسمه انا الساك ايه؟ وانا جزء من المطل اللي لما نشد كده يحصل ترى ايه ازاي اكستنشن صح تمام صح عشان كده الدموع اللي ماشيه هنا في ايه تتشفط الدموع لما تتشفط بهذا النيجاتيف بريشر دي حكايه اسمها لاكريمال بومب يبقى المطر ده لا له وظيفه كلمة واحدة لا وظيفة عايز ده علشان كده لما يحصل في هنصل قرارات كدير اول مرض اللي عانها هي في العنين لا اسمه ايه المرض ده لا درسان. الدموع هتتشفق لا الدموع هتتطوع اسمه ايه المرض ده ايه بفرق هانتو بارد تاني كمان بص احنا اتفعلها ان المصل ده هي يا جماعة دي ودي ما تقول عن الميكلوجر ويكلوجر ليه وظيفة تانية الجزء التحتاني من المصل ده الجزء التحتاني ده شايل اللور ليد كده هو اجينس الترجر اذا لما الناصب دي تبقى بارالايز غير العيان مش هيقفل عينيه اللور نيت ده هيقف لتحت كده بتلاقي حاجة تشيله اجينس الترجر بص عليا كده بص عليا لما الناصب دي هتقف كده اهو المره دي هناخد ان شاء الله اسمه ايه اكتروج يبقى لما الناصب دي تبقى بارالايز تقولي لي الامراض بصراحه اللي ابتدى يقفل لا بصراحه الدموع بتتشطر ايه ديفرس اللور نيت ده هيتشال اجينس الترجر اسمه ايه لما بيقع اكتروج المصر دي زي اي حاجه في وش العيان صف لايك تبقى نيرف اي سؤال في الاوربيكولاي وش ع مين مين احنا ثلاثة. اللي بي... بعدها مين؟ اللي بيتر ناخد اللي بيتر الاناثوني بيبقى كلام سهل بس بيتر مفيش فين الامراض والعمليات حاجات الحلوه ان انتو نقولها دي معلش تحملونا النهارده في أي حصة فيها في اول شبتة يطبقى آلاتهم معلش ناخد اللي بيته عمين أنتم بفوتوا هنا وقع فيه الكلام هزتها فيه سعفين كانت خلتوك ساعة ساعتين الهدو انت في الآلاتهم خلتوك يباكزوا على البود اللي بيته مراكزاها باك يا رجل خلتوا الكلام ده فين <تصفيق> الليبيتر اهي مثل هاي, هاي. الليبيتر بتطلع من هنا من أوربت من آخر حتة في الأوربت اسمها الأوربتال إيبكس وبعلينا الليبيتر بتطلع لقدام كده تمسك هنا في السرن يبقى الأوربتال من من إيبكس اللي أنا عايز كنا بقى بقى شوية العظم واتمسك فيها اسمها ايبكس ليتر وينج أوف في السينويد فين يا دكتور بالضبط اهوام زقان يولا سفزين زي ما انتو كلو عارفين احنا بتبسك فين في المسك في الـ, الـ laser wing of the في كلكم الكلام ده؟ شايفين دي ايه هنا في كيش ايه؟ الحلقة دي منها المكن. يعني هنا؟ مين؟ من في ريك ومن النومي تامين اللي ما من او اختصارا لو انت راجل ضايع والمجاج على دماغك احنا بنطلع من القربة الايه والقربة الايه بسخرة ماشي؟ بس يجينا بزينا سي كيو يقول لك ما انت عمد بيتا روينجروفين في ولا من الجريتا روينجروفين في ولا مش عارف من اي عظمة تاني قلت ار ايه بسخرة ما بقى طب و بعدين و بعدين هو المصر التلط على قدام ايه المصر التلط ما بين ما بتطلع تمشي قدام ما بين ايه وما بين ايه بصوا العضله اللي تعمل تحت ايه؟ ما بين وما بين دي تمشي, شوي تمشي شوي في الاول كانت بعد شويه هي قام النوطل اهي يبقى بعد 1 سم تقريبا بعد 1 تقريبا وتتحول من سليشي مصر إلى تريانبلر أبو ديوز. حتى من كتر ما دي عن دي ساعات نسمي دي مصر لوحدها ودي نسمي يعني نسمي دي ليمتر مصر دي نسميها ليفتر ايه وحديها؟ ليفتر أبو نيوز طيب بعدين المصر تبقى ديش فقط بقى طيب بعدين المصر دي تبقى من تردار الكلم عليه دلوقت هتطلع تمسك فين المصر زي ما انت شايف كده هتمسك فين؟ في الطاق بالأبر بوردر أبو نيوز طيب بنتمثل في التاتس لا بص بقى مهم قوي الكلام ده فين كمان في الاسكين لما تمثل في الاسكين تشد على الاثنين وحضراتكم تلاقوا هنا في تانية في اللفكين. شايفينها اسمها الارور كريم كلنا عندنا التانية دي لو أي واحد من هتلاقي لنا ثانيه دلوقتي عرفت التانية دي سببها ايه لا عايز كلام في التاتس اللذي بما أنه لا يوجد ليفيتر تحت يلو مش ليد كريز فيه صحيح اللذ كريز ده موجود يعني ليد لد قطعه حتة كده حتة كده لما العيان يحصلنه ليفيتر بلانت هانتوا بمرض اسمه ويه لما ليفيتر بديده هانتوا بمرض اسمه ويه توز اول حاجة تظهر في التودز. ايه الكريز ده هو يختفي. ليه لان المرضو ما يعليش في ديه بتشد اول حاجة تظهر في التودز. التوزل أبسل بيه اول حاجة تظهر بالتوزل ايه؟ أبسلس أو لبكري ما تقلق سوارة على موجود يعني لبكري الأولى جديد شكرا شكرا أركوا دلوقتي الليبيتور بتشد كده صح؟ ستعمل لك هنا ايه؟ ثانية طب لما اللي بيتور تبقى بارالايب قبل ما يظهر التوزل يحصل ايه في الثانية عشان هنشد وتبقى باينه ولا تحتها طيب أول حاجة تظهر في الصورة الآبس انسوا في ايه؟ في طيب دي كمان؟ هنا طبعا اللي لازم ده هو اسمه الفوردي. احنا ممكن نمسك هنا كمان ممكن نمسك كمان في طيب عليها كمان ده من قدام يا جماعة او من فوق ده من فوق العضلة بتطلع من غرفة العين وبعد شوية تحول لي غرفة كده هنا يا جماعة في لي جامع تبغينا شو ليه بنتكلم عنها فيهم طبعا هاي ميديال بيبقى ميديال الميديال كل واحد يمسك في مين. يعني الميديال هورد يمسك الميديال يمسك للي بيتوا، اللي بيتوا هاي، حاولت ده، ماشي، لكن الميديال هور إنه اللاترال في الميديال الأندلاترال الجورالي. فخذ ثانية كم إنتر كم إنتر رقم واحد بالدرجة، رقم اثنين رقم ثلاثة بالفور، الرقم أربعة الميديال واللاترال في الميديال الأندلاترال، الميديال الأندلاترال الجبرالي. خلاص، الموضة دي الإبزيم أوفرت إذا لما يحصل فرملة فيها which disease will occur؟ يحصل إيه طبعاً؟ توج. فالكرين اللي عم بقولينه صبغات لا دي صبغات تا. the سؤال في أي سؤال في يا جماعة؟ على دي دي. دي سبيلو ريكتس، دي ميديا دي اللي هي أنا قلت إن اللي بتمشي ما بين إيه وما بين إيه ما بين الروف،, الروف اللي روز بتنروفه لإيه إيه خلاص؟ دي مين دي اللي تيجي هنا ما تمسك بالإنسلاشينات اللي انت عارفها أربعة إنسلاشينات فاضلين العظلة المور أجلها شوية، أقولها كم تشوية فاضلين المور، هنقولها الوحدة طيب، بعد الموصل الزلاف، أنا طبعا. Achim Berserkiewo. Poza mózgiem, inni piszą o AI. Nie AI, to są di, są maskulardyja. Kto AI, maskulardyja. Kto artyfik, kiedy imię Upper Arch. Kto artyfik, pod kiedy, nabrał imię Ja drugi, ten nie jest między Lower Arch, ten nie jest nie jest między Lower Arch, ten ma kapture. Więc poza ma Arch. Masz są maskulardyja. Kto main, artyfik of the list. I zaimałem z ثكر هتسألك سؤال لو انت عايز تعمل عمليه جنب وعايز تعمل الجث لو انت دكتور اي كلام في روتات ابر البنج وتحقنها هنا تحت مين تحت الجلد فين وفين على البنج يوصل للعصب عشان الدكتور الشاطر اللي عايز يعمل جود انثيزيا للجنب جود انثيزيا للجنب لازم الابره توصل فين بالضبط ماسك بالريحه حتى اقول لك ان الصب ماسك بالريحه ات ذا سايت ات ذا رايت سايد فور لوكال انثيزيا انجكشن اه انت لو هحس هنا هي الجلد بس بعد إيه؟ بعد فترة لو انا عايز اعمل بنك كويس للجلد لازم اخش بالابره تحت سباسكولاري اي دكتور بيوعى لو دكتور رمضان عايز يبدل الحته دي أنا جاب تحت الجلد لكن الدكتور انا أخش كده تحت الايه تحت الجلد لو أنا زقيت شوية، هلاقي نفسي بدق في مين بص نفتي نفتي في مين في وبعد نفتي بعد المهن. حتى كده بعد كده بعد عديد من حاجة. أنا مهما بقى نشو تحت الجنة يعني الدكتور الشاطر يحقن تحت المردل مش تحته تحت الدكتور بقى ده مش كده أقول كله لما تخرجوا إدي كل حاجة للدكتور بتاعك يعني أعين جابك متعوّر لنا؟ مش لازل التخيطي يعني ما جاش على 20 جنيه إساً إبعادوا الحد بتاع تجميع إبعادوا الحد بتاع رمض كويس؟ التكاثرة بتوع كله دول صدقوني مش مينفع خليكم فكرين الكلام ده لما تتخرجوا ماشي كده؟ هل كويس؟ كل حاج أطفال وينسا ويقول لك إيه؟ عمليات بدون بنك بدون جراحة، بدون أهل، بدون دكتور <تصحيح> اليوم أطيبت الأناط بذلك والله على, سبيل عمل على من بعيد من غير ملمس من, من غير بنج ومن غير من غير الم ومن غير دم ايه ده ده نص بلاش خد ناس من الناس دول الناس ديكم هيبقوا من الناس, دور. ناس هيبقوا من الناس دور. مش حلاقي سكه غير الناس هيعمل ايه بلاش كده لما اللي اللي كده بتفرج نص اليوبا والله اجل اشي يا بني ادم اشي بدون ما ايه وبدون ماشي انا اليقط ديني انت لا لا لا لا لا يقولك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لازم تداني بقى لا خد كل حاجه دلوقتي بالليزر اقول لك بالليزر طب إيه الليزر ده مش بينفع باي حاجه يعني ني بيقولك عايز يكوي شعر بالليزر شعر عنده بطنه شعر ما هو عايز تجيب الليزر انت تشتر الكذا ليزر الليزر انديكيشن معينه اللي عاملها له بس عشان هو هيدفع تنصب عليه يعني يقولك بمباراه ولا ايه اعمل لي العمليه بالليزر وهعطيك ما بديل انت تدفع اعطيك ما بديل بالليزر يا باشا الليزر يا باشا طبعا ضميرك مش الفلوت أول ما قلت ما أعطيك بتلف بتريد بتروفك بالضليزر ماليف كده ها؟ بتروفك الفلوت بتروفك ما عيشو يا صعب يا العملية الليزر وهي ما بتريد <تقلع> يعني اللي يجينك يجي مسلا يجي عيان هتعمله منه كراتو بلسر قولك يعملها لي باللزر بلزر انتبت ايه؟ هو مفكر بساعة اللي جاي ده من الخريج ده ما عاد بلوز ده مفكر ان كل حاجة بلزر كراتو بلسر بالليزر ازاي؟ يعمل حاجة بالليزر عندنا لاميلر وبيدتريتين اخترت سياسة وعندنا هدين اللي تحبه لكن باللزر ما بيش باللزر اعمل لي بالليزر وعطيك اللي انت مش مرضوها ع ده ليزر في الكيراتوبلاست على سبيل المثال يعني يبقى أنت او لا ضميرك هو اللي بيحكم خلاص بيقدر ده يعملك ياخد دخله وريه مصر عادي الليزر اهو هو مش هلحق ابقى اعملها لك بالليزر وكره يعني اعملها لك بالليزر ويدحك عليه اوه يروح مري اي حاجه هو الليزر هاي بتاخد باب الليزر نعم نعم ماشي يقوله شاوله على أي حاجة ماشي ماشي ماشي ماشي طرزه ده اهم طبعا ليه ركزوا معايا عشان نخلص اللي انا عايز أخبصه. مش كله بس خليكم معايا عليه مش عايز تفوت بقى خلاص يعني من غير الطرزه اللي بيبقى عامل شبه الورقه يبقى الطرزه هو اللي بيدي لليد الشكل دي شكله ايه لو الأور ليد ليد كده يا بليت دي شاب كونكتيف تشو دنس فايبر حاجه ناشفه كده يعني خلاص هسال سؤال ادر ترطط قد اللي هو هما هم بعض هوريزونتال يعني ده 30 مللي وده 30 مللي هوريزونتال قد بعض في التك ده 1 مللي توخ وده 1 مللي توخ هم مش قد بعض في اي ديامتر بس ده بس كده كده لو 12 مللي ده بس 5 مللي قالك سؤال بص على الرسمه أقول لي زي Lower tarfas is small <تصفيق> مهمة أول معلومة دي ليه؟ في عمليات بفكرة ب... العملية أنه أقص جزء من ال ينفع العملية دي في اللورة ليس؟ إذا في عمليات مش هينفع نعملها في اللورة دي خليك فاكري المعلومة عشان lower tarfas smaller than the upper طيب بالنسبة للحاجات اللي ناسكها في التارسة قول لي إيه اللي ناسك في التارسة؟ دي ناسك الأول بودة إيه اللي ناسك فيه سو بيرو مين دي؟ اللي فيت ومين اللي تحتها؟ مين اللي تحتها ؟ مورانس طيب آخر طرفة ماشي مستين في ثلاث حاجات ماسكين في الطرفة الصغير اللي هورن هورن. كل اللي بيته طيب اللي هو لا تريدي من تدهب والليجا من تمين نيجير أندلاتر دبلومك يا من تبي يطلعوا أبرورز واللوفرور الطرفة ناسك ميديا كل الترسل. في الميديا الاندلاترال بل جميل. يا ترسل ده فاضي. لا جواه جواه فيه بقى. ونعني دي فيه جواه ايه? جلاند. اسمها ايه الجلاند اللي لاها اوبنج هنا؟ اسمها مغوميان جلاندي. ببقى انبتر انسائج ذا ترسل ده ترسل في مغوميان جلاند. عدل سنه. هذا الابر ترسل هو واده الابر ترسل. الجلاندس هيه. زي ما انت شايف الجلاند اسوقها. يقولك عليها عليا فيرتيكال يارنجد من جوه حتى جلال حد فاكر الاوبننج دي ما هو دي ماي خد بالك ان الجلاند مش يعني الجلان مش نايمين عشان كده لما بنحب نفتح هنا بنفتح ازاي لو فتحناها بالعرض نفتح على الجلاند لما نحب نفتح نفتح بايه فيرتيكال لما نحب نفتح نفتح زي الجلان. الجلان يبقى بين عشان مايعطعش الجلال. الجلال دي من قدر تارتص. حوالي ثلاثين. الجلال اللي تحت. اللي تحت حوالي خمس تارتص. يقفق ثلاثين وتحت وتحت ماسك سيرت. بين ماسك من البوردر افزا حتى بين. ده ايه ده؟ يبقى هو عن منبرين ماسك من الاوربت من ال من الادرو او نظر لحد الاوربيتال سنتر لحد ايه وظيفته لو في انفيكشن في الليت ما يخشش الارض لو فينا ما يطلع تو ذا اوت سايد يبقى الاوربيتال ما فيش يخش وما فيش ايه يطلع فدي الانزكه اللي جوه ودي ده يبقى ايه زقه لو روحت ايه؟ لو روحت ليه افتح الباب يا ايام افتح الباب يا ايام افتح الباب, الباب. شغاله المقفوله دي فيها يا جماعه إيه؟ خلاص مشي متغير يعني مالتش كده بعد المراه بشغلها يا جماعه عيش قال في السيتم المصل ده خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص مولر بقى الحقيقة ان انا كان عندي ليبيتر فوق وما بيش تحت الحقيقة مولر بقى لا عندي مولر فوق فيه مولر وعندي مولر تحت فيه مولر طب يا جماعة ده الليد وده الترسل هي ايه؟ اهو ولا المولر ماضي يا الله اقول لي مات كافين تقول ايه ده؟ ايه انزلت اثنين وخلاص؟ في البورتر عمزتان لا انزلتنا واحد ازاي الثاني يبقى دي الأبر مولر ماستر يبقى طالعه من الاوربيتال اي بي ونتيرت في الاوربيتال مارجن الاكشن بتاعها بتعمل زي مين بالظبط تعمل زي مين زي الليبيتو بيقول لك ليبيل بالليبيتو عايزنا والليبيتو لو شغاله لوحديها يهطلها اكسدهن تتعب يبقى الناطر دي يا جماعه بتريح الايه الليبيتو بتنع الاكسدهن اوف ذا ليبيشن هسالك سؤال فاكر الليبيتو الليبيتو بتضايق بمين لو كناطر دي بقى سبلايت بالثرماتيك شين هسالك سؤال اي حاجه في بطات السبايد اللي والنك تطلع منين جاجل وبتاع تباتك اسمها ايه سبيير والسيرفايكل بتاعات الجلده يبقى ايه توب في تباتك يا جماعة عشان المصاب دي بيموت لازم في المذبك ايه يتقطع لما الشبناتك تعال يدي والنك يتقطع ايه هو ده سامعينه اسمه ايه فورنات سندرم يبقى براليس او جامور وانتر از سندرم <get> <t. m>. <.��ice> <mur> Paralysis of the molar is a part syndrome which is called the syndrome. to لما السمبساتك يبوض، هل الوش هيعرق؟ عشان فيها هي عرق اسمها أم؟ هيدروزر لما السمبساتك يبوض، العين هتخش في الجوه لأنه لما تخش في اسمه ايه المرض ده؟ اينو في هنا سؤال عليه جنيه هنا سؤال عليه جنيه ايه سعب ال اينو في طرف؟ بال اينو في طرف احنا بنتكلم عن الهورس لعنى عندنا صندروب، ثم سيديك معظومة عنده سوزت وميوس وأنه هيدروزت وعنده إينو في طمس لأني بتخشده إينو في هو صح أنت مش جنيه من كده لا جنيه لأ، لأ، لأ، لا لا, لا. <تصفيق> ايه؟ ايه؟ الصيف الا интерال الخطرت مثل انا مخرج من مش 10 ليه ليه في لما لما العين تبقى مغطيه بالتوز ديت كأنها داخله لجوه فبص على كده ان هي داخله لجوه دا دا يبقى هنا انوظمت از ليه العين دي متهيئ لي إن فيها مين مي اللي مديني ده وجود وجود يبقى ديوتو سؤال هو نعم يا نسمع العيال ده عنده العيان ده عنده ايه عنده هيرنسندروس يعني ايه ايه الملفستيشن او في هيرنس هنا؟ في برشالتوس صح؟ برشالتوس بص على البيوبل هل البيوبل اللي هنا قدينا؟ البيوبل هنا هناك فيها ايه؟ ميوز؟ كمان الايرس هنا غامق، الايرس هنا فاتح المرض ده اسمه هيتيرو كروميا لما يبقى الايرس الوانه مختلفة يبقى اسمه ايه؟ يجيرو كرومي. يبقى شيء حاجة تانية بنلاقيها نيجيرو كرومي. سألت سؤال. What's Eye Will Be Lighter in Color? اللي فيها هورتر ولا النورمال؟ اللي فيها إيش؟ اللي هتبقى عارف تفتح اللون ليه لي فيه تيجيرو كرومي. هم صغنين. إيش هذا بيجيرو كرومي؟ للعين اللي فيها هورتر فتح إنكلر. يعني لونها فاتح. نعم. أنا يخرج. أنا يخرج. تريث لا. تريث اين هي السردشي اين هي السردشي اين هي السردشي اين هي السردشي اين هي السردشي اين هي السردشي اين هي اللي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا هو ده هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو عشان هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد هذا هو ميلاد ربع أشياء خلاص يا جمعان؟ جبنا من المولر بتاع مين؟ بتاع <تصفيق> الأمر نأخذ المولر بتاع الدول دي نقدر يعني كده <تصفيق> بعد مين الموصل دي؟ الموصل دي <تصفيق> مولر من هنا أنا انفيرور مولر منين؟ يعني من في اللي فوق بتاعت تخلي فوق ولا هذا النصب دي يعني؟ لا. كده. هو ما ؟ بيحصل ترى ايه الزرار ده؟ <تصفيق> بيوسع مين اللي بيوسع الشفكه بقى؟ الانفيو مولر مصر يبقى الانفيو مولر مصر بتعمل يكلكوا بس معاي بتعمل لورر ليبر تراكشن لما حضرتك تبص لفين؟ لتحت ده مساعدة بس مش مساعده بتوسع لها الشفكه يبقى المولر دي كيفه انها بتساعد الانفيو فيكتور تعمل ايه؟ تعمل لورر ليبر تراكشن لما حضرتك تبص لتحت اللي بوش اب لايت واللي تحت بس لو سالك سؤال يقول لي الماترز اللي بتعمل ابر ليتر ديراكين نوعين سليبر اللي فيتورز اللي, اللي طيب مين اللي كده اللي اللي انا واحدة اللي اللي هي اللي دي زي الرشاش اوريا كبسول تعالا يطلع من الكبسول بتاعتها كبسولر اكسبنشنال امبلكيشن دي مصل ودي كبسول أو ابونيروز احنا غلطنا المصل دي صح غلطناها ممكن يطلع عباره عن ايه اكسبنشن من الايه من الكبسول او الانفيريك برضه بيمثل فين في السبر شفت بقى ايه اللي فوق مصل واللي تحت ايه واللي تحت دي أبو يبقى ده ما هو إلا extension from the inferior rectus capsules خلاص؟ برضو ايه بتعمل lower يبقى lower inferior molar muscle و inferior molar أو inferior ايه؟ ايه؟ واحدة, واحدة, إيه؟ واحدة خلاص؟ يبقى واحد. واحد. خلصنا كده خلصنا الستة خده اخر طبقة اخر مين دي؟ الكونجكتيف تايب. دي علاقة ليها علاقه مباشره باللد لا دي من كتر عارفه اصلا انا اصلا من اني الغضب عني من من لو انت بتسيب معك بعد الليت بواحد ملي بالله انا حفره شايفه بعد الليت مارجن بواحد ملي بالله حفره شايفه ولا مش شايفها الحفره دي فينها مش بينا. صالك. صالك صالك. موجود بعد الليت مارجن باثنين ملي ايه اهميته انا ممكن اعمل عملياتهم. ممكن يبقى اهمية الصاركة الصبتر الثالث ايه؟ ممكن دعبارة عن سيرج كاللان في الجراحة او لو في واحد دخل تبقى انيه foreign body ممكن ال foreign body انتحشر ايه؟ ثاني الصاركة الصبتر الثالث وممكن اي foreign body فيها سايت سايت فور foreign body اللي فيها الايه؟ اللي فيها foreign body إن شاء الله بكرة هنشرح شوية صغيرة في أول حمسة شوية... هنكمل أناس بمثلا أو حاجة هنشرح شوية صغيرين وهم دمتحان